أجر البيت جرات الربابة وداوي علته واش في صوابه ويسألني ونعطيها النصايح وما لك السؤال إلا الإجابة إلى منه توقف عند غيري ماهو همي ولا بحسب حسابه وإلى مني كتبته ما تصنع من الخفاق لو محد درابه وأنا بكتب عن اللي ما حسبها على روس الملا يقرأ كتابه يمد حلابته وظن حقه ومدحه جايبه بحساب لابه يضر الغير في مدحه وطرقه يبيها مدح ثم صارت طلابه يخو يمدح بلا ذكر الوقايع ترفعو للعرب فيها تشابه لك وقعت عنده وقيعة وظن السيف يشهد لك جرابه تحسب إنك غلبت وننغلبتم إذنك ذيب بوه غيرك ذيابه وكل ما أخذ حقه غصيبة تحدر بل فعل ولا رقابه يخو يذكر فعول الطيب ولا؟ ترى جنسك فلا يكثر شبابه تكلم فالكرم والجود يكفي وعن الشيمة وساسك وانتسابه وعن الخوة مع اكرامك لضيفك وعن جارك تزيد بك الحبابة يخوي المرجلة ما هي بسهلة ولا هي هق وتنكلنها قابة يخوي المرجلة ما هي ببشتك نوامي سهل رجل ما هي ثيابة يخوي المرجلة بيبان واجد ولا كلن يعد فعول بابة تعد الناس فعلك وتحكيبه يشين اللي يفعل فعلا حكابه يخوي إن كان في لابتك شاعر ترى الشعار قولك ما تهابه يجيك الفين شاعر من ترده يهلونك مثل هلا السحابه بعيد الشر فال الله فاله فره مقرود والله من بدابة قبائلنا شرف من فضل ربي لهم حشمة وشيمات ومهابة شماليها جنوبيها وغيره رجلهم يكرم ويحشم جنابه ألا يا أهل القبائل وإن رحتوا إذا ما إحنا أهل نبقى نسابة تبي تعرف المودة والمعزة صحيح القول ومن الزور ما تغرب في ديار أهل النجاسة مع الكفار عمرك في إنهابه فإذا شفت العرب تشفق عليهم تحس بينكم دم وقرابة فما بالك لي شفت القبيلي تحس أخوك لو ما بوك جابه